بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نثر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن 116. ويشرك بربنا أحدا 117. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 118. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 119. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 124. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 125. وأنا لا ندري أشرهم عريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 126. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 119. كنا قرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا 110. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأن من القاسطون فكانوا لجهنم حطبا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 قُلْ إِنِّي لَا أُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَغَ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ